لفضيلة الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله في عنوان جديد المعتقد الصحيح في توحيد الألوهية المعتقد الصحيح في توحيد الألوهية بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الحديث على النوع الأول من أنواع التوحيد وهو توحيد المعرفة والإثبات انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك للحديث عن النوع الآخر من أنواع التوحيد ألا وهو توحيد القصد والطلب توحيد القصد والطلب وهو ما سماه المؤلف بتوحيد الألوهية. بتوحيد الألوهية ومعنى هذا النوع من التوحيد باختصار هو أن نوحد الله تعالى بأفعالنا توحيد الألوهية هو أن توحد الله تعالى بأفعالك أنت أيها العبد توحد الله بأفعالك التي تفعلها تعبدا لله تبارك وتعالى، فإذا دعوت فلا تدعو إلا الله، وإذا صليت فلا تصلّي إلا لله، وإذا صنّى فلا تصوم إلا لله، وإذا ذبحت فلا تذبح إلا لله وهكذا. إذن هذا هو توحيد الألوهية، هو أن توحد الله جل وعلا. بأفعالك بأفعالك إذا يقول المؤلف رحمه الله في بيان هذا النوع من أنواع التوحيد قال رحمه الله ومن جملة اعتقاد أهل السنة إفرادهم الله تعالى بالعبودية إفرادهم الله تعالى بالعبودية فلا يعبدون مع الله إلها آخر فلا يعبدون مع الله إلهاً آخر بل يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إجاب أو استحباب لله وحده لا شريك له إذا هذا هو يعني تعريف توحيد الألوهية أن تصرف كل العبادات لله تبارك وتعالى فصرف العبادات لله جل وعلا ايمان وتوحيد وصرف العبادات لغير الله جل وعلا شرك وكفر والعياذ بالله قال المؤلف فلا يسجدون الا لله فلا يسجدون الا لله لان السجود عبادة من العبادات فلا تجوز الا لله فلا يسجدون الا لله ولا يطوفون إلا لله بالبيت العتيق. ولا يطوفون إلا لله بالبيت العتيق. فالطواف بالبيت أيضا عبادة وقربة. يفعلها الله يفعلها العبد طاعة لله وتعظيما لله جل وعلا. إذا فلا يسجدون إلا لله ولا يطوفون إلا لله بالبيت العتيق. وتأملوا كيف حصر الطواف بالبيت العتيق فقط فلا توجد بقعة على وجه الأرض لا توجد بقعة على وجه الأرض يشرع الطواف بها إلا عند البيت الحرام فيشرع للمسلم أن يطف بالكعبة هذا هو الطواف الوحيد الذي شرعه الله جل وعلا ولا يوجد مكان آخر يطاف حوله ما عدا هذا المكان ولهذا المؤلف قيده به بينما السجود يعني يشرع في كل مكان وزمان الإنسان يسجد لله تعالى حيثما وجد وفي أي وقت شاء فلما ذكر السجود لم يقيده قال فلا يسجدون إلا لله ولكن لما ذكر الطواف قال ولا يطفون إلا لله بالبيت العتيق فعلم بهذا القيد أنه لا يوجد مكان يشرع فيه هذا الطواف إلا هذا المكان المعين ثم قال ولا ينحرون إلا لله أي لا يذبحون تقربا وتعظيما إلا لله تبارك وتعالى ولا ينذرون إلا لله طبعا النحر معروف هو الذبح والنذر هو إجاب العبد على نفسه شيئا لم يجبه عليه ماذا الشارع هذا هو تعريف النذر أن يجب العبد على نفسه شيئا لم يجبه عليه ماذا الشارع فهذا يسمى نذرا والنذر لا يجوز إلا لله فتقول مثلا ها لله علي لله علي أن أصلي ركعتين أو أن أصوم يوما فلا يجوز النذر لغير الله لا يجوز مثلا أن تقول للولي الفلاني نذر علي إن شفي مريضي أن أفعل له كذا وكذا هذا شرك العياذ بالله لأن المنذور له يعني جهة معظمة وهذا التعظيم لا يلق إلا بالله تبارك وتعالى فالنذر خاص بالله تبارك وتعالى ولهذا قال ولا ينذرون إلا لله ثم قال ولا يحلفون إلا بالله لأن الحلف أيضا يعني فيه تعظيم لمن يحلف به ولا يتوكلون إلا على الله ولا يدعون إلا الله وهذا هو توحيد الألوهية إذن فتوحيد الألوهية هو أن تخلص عبادتك لله جل وعلا فتصرف له كل الطاعات والعبادات والقربات ولا تصرف شيئا منها لغيره سبحانه وتعالى إذا هذا هو يعني معنى توحيد الألوهية فعرفه لنا المؤلف رحمه الله وذكر يعني أمثلة عليه قال المؤلف وهو يذكر يعني دليل ما سبق يعني ما هو الدليل على أنه يجب على العبد أن يصرف عبادته إلا لله وأن صرف العبادة لغير الله يعد شركا ما هو الدليل؟ قال المؤلف قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فأمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أمر العباد أن يعبدوه وحده فقال تعالى واعبدوا الله فأمر الله تبارك وتعالى بعبادته وحده ثم قال تعالى ولا تشركوا به شيئا يعني إياكم أن تشركوا في عبادتكم أه مع الله تبارك وتعالى شيئا وتأملوا أيضا أن كلمة شيئا نكرة في سياق النهي ولا تشركوا هذا نهي به شيئا كلمة شيئا نكرة وهذه النكرة جاءت في سياق ماذا؟ النهي والعلماء يقولون النكر في سياق النهي تفيد ماذا؟ العموم يعني لا تشرك بالله شيئا كائنا من كان حتى لو كان هذا الشيء مالكا مقربا كجبريل أو نبيا مرسلا كمحمد عليه الصلاة والسلام فالعبادة حق الله تبارك وتعالى وحده ليس هناك جهة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 أن أقول ما ليس لي بحق يعني تأملوا في هذه الآية ما ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق فالجهة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى لا تستحق العبادة أبدا الجهة التي تعبد من دون الله لا تستحق العبادة حتى لو كان هذا المعبود من دون الله نبيا من الأنبياء بل رسولا من الرسل بل من أولي العزم من الرسل كعيسى عليه الصلاة والسلام حتى لو كان المعبود مع الله عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه لا يستحق هذه العباد فما ذلك بمن يعبد الأحجار والأشجار والقبور والأضرحة وغيره؟ إذن فلا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى إذن فكما قلت يعني قوله تعالى في هذه الآية ولا تشرك به شيئا كلمة شيئا نكر في سياق ماذا أنه فتفيد العموم فلا أحد يستحق أن يعبد وأن تصرف له عبادة مع الله تبارك وتعالى ولو كان يعني هذا الشيء ملكا مقربا أو نبيا مرسلا وقال أي وقال تعالى أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني صيغة ماذا حصر صيغة حصر فالله جل وعلا قضى وأوجب ألا يعبد أحد إلا هو سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إذن فهذه الآية تدل أيضا على أن التوحيد هو أن تصرف العبادة لله وصرفها لغير الله شرك والعياذ بالله. وقال أي وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدو إلا ليعبدو إلهاً واحدا وما أمروا إلا ليعبدو إلهاً واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فإخلصوا الدين بأن تعبد الله تبارك وتعالى ومن صرف عبادة لغير الله فقد أشرك ولم يخلص أشرك ولم يخلص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني يعني ليعبدوني أنا وحدي قال المؤلف ومعنى يعبدون ومعنى آه هنا كلمة يعبدون آه جاءت مفتوحة النون والصواب ماذا أن تكسر كيف هي عندكم ها ها؟ يعني في نسختي جاءت مفتوح فنسختكم أصح إذا ومعنى يعبدوني ها؟ قال المؤلف يوحدوني ومعنى يعبدوني يوحدوني وهذا التفسير يعني ثابت عن السلف الصالح ففسروا العبادة في هذه الآية بالتوحيد إذا فالله جل وعلا أخبر بأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل أن يعبدوه وحده قال المؤلف بعد ذلك وضد ذلك يعني وضد توحيد الألوهية وضد ذلك الشرك بالله أعذن الله منه وهو أعظم ذنب عصي الله به قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني جميع المعاصي مهما عظمت جميع المعاصي مهما عظمت فإن الله جل وعلا قد يغفرها طبعا قد يغفرها وقد لا يغفرها إلا الشرك فيستحيل أن يغفره الله تبارك وتعالى وهذه الآية تدل كما قال المؤلف على أن الشرك أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به لأن الله تبارك وتعالى أخضر بأنه لا يغفر الشرك أبدا لأن الشرك يعني هو أظلم الظلم الشرك هو أظلم الظلم ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أي ذنب أعظم أي ذنب أعظم فقال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك هذا أعظم الذنوب وأعظم الظلم أن تجعل لله ندا يعني شريكا تصرف له العبادات أن تجعل لله ندا وهو خلقك يعني كيف تصرف عبادة من العبادات لغير الله مع أن هذا الغير لم يفعل شيئا لم يخلق ولم يرزق ولا ينفع ولا يضر يحق أن تصرف له عبادة وبالتالي فصرف العبادة لغير الله هذا أعظم الظلم ولذلك لا يغفره الله تبارك وتعالى أبدا ولهذا قال تعالى في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن قال قائل كيف نوفق بين هذه الآية؟ وبين الآية الأخرى التي يقول الله تبارك وتعالى فيها قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا في هذه الآية الثانية أخبر الله تعالى بأنه يغفر الذنوب جميعا يعني كله ويفهم من عموم الآية أنه يغفر حتى الشرك فنقول لا تعارض لا تعارض بين الآيتين لأن الآية الثانية إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب فكل من أذنب وتاب من ذنبه فإن الله تبارك وتعالى يغفر ذنبه حتى لو كان هذا الذنب شركا حتى لو كان الذنب شركا فإذا تاب العبد منه فإن الله تعالى يتوب عليه إذن فالآية الثانية وهي آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه تتعلق بالتائبين بدليل أن الله تعالى قال بعد ذلك مباشرة ها وأنيبوا إلى ربكم وأنيبوا إلى ربكم والإنابة هي التوبة مع الإقبال على الله تبارك وتعالى قل عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم إذا فمن تاب من الذنب تاب الله عليه ولو كان هذا الذنب شركا كما قال الله تعالى أيضا في آية الفرقان في آية الفرقال والذين لا يدعون مع الله إلها أخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب فاستثنى الله تعالى من ذلك التائبين فالتائب من الذنب كما لا ذنب له حتى لو كان ذنبه كفرا وشركا إذا فآية الزمر في قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه تتعلق بالتائبين وأما آية النساء التي أوردها المؤلف إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه تتعلق بغير التائبين فالإنسان إذا أذنب ذنبا ولم يتوب منه فهو تحت المشيئة تحت المشيئة إن شاء الله تبارك وتعالى غفر له وعفى عنه وأدخله الجنة وإن شاء عذبه بقدر ماذا؟ بقدر ذنبه ومعصيته وإذا كان من الموحدين طبعا سيكون مصيره إلى الجنة إذا فآية النساء في غير التائبين وأما آية الزمر في التائبين إذا يقول الله تعالى في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ربعا إن لم يتوب العبد من ذلك ويغثر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى فقد افترى إثما عظيما فقد افترى إثما عظيما إذن هذه الآية تدل كما قال المؤلف على عظمة ماذا الشرك وأنه أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به وقال تعالى ظهر أنا عندي هنا آية أخرى مكرر إن الله لا يغفر إن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب ظهر هذا خطأ مطبعي أيضا. قال المؤلف بعد ذلك وقال تعالى حنفاء لله غير مشركين به. حنفاء لله غير مشركين به. كلمة حنفاء مأخوذة من الحنف. الحنف في اللغة العربية هو ماذا الميل الميل ولهذا يقال ماذا يعني رجل ماذا أحنف رجل أحنف إذا كانت قدماه يعني مائلة معوجة فالحنف هو ماذا الميل والمقصود بكلمة حنفاء هنا أي مائلين من الشرك إلى التوحيد مائلين وتاركين للشرك أه؟ ومتمسكين بماذا بتوحيد الله تبارك وتعالى قال تعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فكأنما خر أي سقط من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق اي بعيد هذه الاية عبارة عن مثل ضربه الله تبارك وتعالى للمشرك عبارة عن مثل ضربه الله تبارك وتعالى للمشرك ففي هذه الاية مثل الله تبارك وتعالى العيمان بالسماء مثل الله تعالى الإيمان بالسماء ف السماء يعني في هذه الآية فكأنما خر من السماء أي سقط من السماء المقصود بسماء هنا الإيمان فمثل الإيمان بالسماء ومثل الله تبارك وتعالى المشرك الذي لم يتمسك بهذا الإيمان بل تركه وأعرض عنه والعياذ بالله شبهه الله تبارك وتعالى بمن يسقط من السماء بمن يسقط من السماء والصقق من السماء يتعرض يتعرض لأخطار كثير، يتعرض لأخطار كثيرة فإما أن تخطفه الطير قبل أن يسقط أصلا يعني تأتيه النسور ونحوها من الطيور الجوارح، ف يعني تخطفه وهو ساقط إلى الأرض، فتخطفه وتقطعه عضوا عضوا وإرباً إرباً، وإن سلم من مثل ذلك فلا يسلم من من ماذا؟ من سقوطه في مكان بعيد، ويكون هلكه في ذلك ماذا؟ في ذلك السقوط، فهكذا. يعني مثل الذي يعرض عن الإيمان بالله مثل الذي يعرض عن الإيمان بالله كمثل هذا الإنسان الذي يسقط من السماء فهو معرض, لنفسه للأخطار. معرض نفسه للأخطار فتتخطفه الشياطين والعياذ بالله فيهلك بذلك والعياذ بالله إذا يقول الله تبارك وتعالى حنفاء لِلَّهِ غير مُشْرِكِينَ بِهِ ومن يُشْرِكْ بالله فَكَأَنَّمَا خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وهذا يدل أيضا على أن الشرك من أعظم يعني الذنوب التي عص عصي الله تبارك وتعالى به ثم قال المؤلف وقال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يعظه يعظه أي يعلمه ويذكره يا ابني لا تشرك بالله وشهد من هذه الآيات أن لقمان أن لقمان وعظ ابنه بجمل كثير يعني نصحه بعدة نصائح وأول نصيحة بدأ بها لقمان ابنه حيث نصحه بماذا بأن لا يشرك بالله وهذا يدل على ماذا على أن الشرك بالله هو أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الشرك أعظم الظلم الشرك هو أعظم الظلم كما سبق بيانه فقال المؤلف بعد ذلك وبين تعالى إذا هذه ربط هذه الآيات تدل أولا على حرمة الشرك وخطورته وتبين ثانيا أن الشرك هو أعظم الذنوب والمعاصي وتبين ثانيا أن الشرك هو أعظم الذنوب والمعاصي قال المؤلف بعد ذلك وبين تعالى أن الشرك محبط للعمل وهذا أيضا من أضرار الشرك فالمشرك من عقوبة الله تبارك وتعالى له على شركه أنه يحبط عمله والعياذ بالله قال المؤلف وبين تعالى أن الشرك محبط للعمل مخرج من ملة الإسلام فقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى ولقد أحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخسرين وهذا يدل أيضا على قطورة الشرك لأن الله تبارك وتعالى أخبر بأن هذا الشرك يحبط عمل صاحبه والعياذ بالله كما قال الله تبارك وتعالى عن الكفار وأعمالهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال المؤلف وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة فمن لقي الله تعالى موحدا دخل الجنة لا محالة إن كانت له ذنوب إن كانت له ذنوب فهذه الذنوب كما سبق تحت المشيئة إن شاء الله تبارك وتعالى غفرها لصاحبها وإن شاء عذبه عليها بقدر تلك الذنوب ولكن بعد العذاب لابد أن يخرجه الله جل وعلا من النار ويدخله ماذا جنة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ومن لقيه يشرك به شيئا يعني ولو حقيره دخل النار. ولهذا يعني يروى عن حذيفة رضي الله عنه يروى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. يعني دخل الجنة رجل بسبب ذباب. ودخل النار رجل بسبب ذباب قيل له كيف ذاك فقال مر رجلان مر على قوم يعبدون صنما مر رجلان على قوم يعبدون صنما فقالوا لأحدهما قرب لهذا الصنم شيئا فقال لا ليس عندي شيء يعني ليس عندي شيء أقربه فقالوا له قرب ولو ذبابا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فدخل النار والعياذ بالله دخل النار والعياذ بالله لأنه أشرك صرف عبادة لغير الله فوقع في الشرك فدخل النار وقالوا للآخر وقالوا للآخر تقرب لصنمنا ولو ذبابا فأبى لأنهم وحد فأبى ورفض فأضرب عنقه يعني قتلوه فدخل الجنة قتلوه فدخل الجنة ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ومن لقيه يشرك به شيئا يعني ولو يسيرا ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله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 فمن مات وهو يدعو غير الله جل وعلا فهو مشرك يدخل ماذا النار؟ قال المؤلف فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر فهو مشرك كافر إذا فالتوحيد هو صرف العبادات لغير الله صرف العبادات آه فالتوحيد هو صرف العبادات لله فصرف العبادات لله إيمان وتوحيد وصرف العبادات لغير الله كفر وشرك والعياذ بالله ولهذا قال فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر ولكن دائما يعني ننبه على قضية التفريق بين الحكم بالكفر والشرك على الجنس وبين الحكم بذلك على الأعيان فنقول من صرف عبادة لغير الله فقد أشرك فقد كفر ولكن لو رأينا مثلا ها إمرأة عجوزا إمرأة عجوزا عند قبر تسأل صاحب هذا القبر وتدعوه أو تذبح له ف. هل نبادر إلى الحكم عليها بالكفر والشرك طبعا لا فهناك فرق بين الحكم على الجنس والنوع وبين الحكم على ماذا على العين والشخص فليس كل من وقع في شرك فهو مشرك بعينه لأن هذا هذا الشخص قد يكون ماذا قد يكون معذورا لأن الحكم العيني والحكم على الشخص بالكفر هذا يحتاج كما قال العلماء إلى توفر شروط وانتفاء موانع إلى توفر شروط وانتفاء موانع فليس كل من يقع في الشرك يحكم عليه بأنه ماذا مشرك لأنه قد لا تتوفر فيه بعض الشروط وقد تكون فيه موانع تمنع من الحكم عليه ماذا بالكفر والشرك إذن هذا يعني لابد أن ننتبه له فلا يفهم من قول المؤلف فمن صارف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر أننا نحكم بذلك ولو على الأشخاص والأعيان لا هذا حكم على ماذا على جنس ونمثل بذلك أو لذلك بمثال واضح ثابت في السنة فثبت في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة احاديث انه لعن ماذا شارب الخمر انه لعن شارب الخمر فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله في الخمر عشرة وذكر منهم ماذا شاربه فشرب الخمر ملعون بنص هذه الاحاديث جاء في حديث اخر رجلا كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمرة فيأمر عليه الصلاة والسلام بجله فيجلد فأتي به يعني ذات يوم فبينما هو يجلد لعنه أحد الصحابة لعنه أحد الصحابة فقال لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك لعنة الله عليك ما أكثر ما يبتبك وهذا اللعن هل هو لجنس لا لعين لعنة الله عليك يعني أيها العين أيها الشر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعن طيب النبي عليه الصلاة والسلام هو من لعن شارب القمر فلماذا نهاه عن لعن هذا المعين لأنه قام به مانع من موانع ماذا اللعن فقال لتلعنه فإنه يحب الله ورسوله فمحبة هذا الشخص لله ولرسوله كانت مانعا من الحكم عليه بماذا أو من لعنه إذن ففرق بين أن نلعن جنسا نقول لعنة الله على شربة الخمر لعنة الله على من يشرب الخمر حكم نعم هذا جائز ولكن أن تلعن معينا أه؟ فهذا يحتاج إلى ماذا إلى يعني ضوابط لعلنا إن شاء الله تعالى يعني إن تيسر لنا يعني, يعني مناسبة لذكرها في المستقبل سنذكرها إن شاء الله تعالى طيب قال المؤلف فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر قال فالدعاء عبادة أمر الله بها فالدعاء عبادة أمر الله بها فمن دعا الله وحده فهو موحد ومن دعا غير الله فقد أشرك طبعا المؤلف, المؤلف رحمه الله بعد أن عرف لنا العبادة وبين بأن صرف هذه العبادات أو بعد أن عرف لنا توحيد الألوهية وتوحيد العبادة وبين بأن صرف هذه العبادات لله تعالى هو التوحيد وأن صرفها لغير الله تبارك وتعالى هو الشرك يعني أراد أن يضرب أمثلة لهذه العبادة فمثل بماذا بالدعاء يعني مثل يعني ها هنا بماذا بالدعاء واختار المؤلف رحمه الله التمثيل بالدعاء لأن الدعاء أعظم العبادات الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى ولهذا صحة صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العباد الدعاء هو العباد وهذا يدل على أن الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وتأمل يعني كيف يعني جاءت هذه الجملة يعني بصيغة ماذا الحصر حيث عرف فيها المبتدأ والخبر يعني الأصل في الجملة يعني عند العرب يعني الجملة الإسمية التي تتكون من مبتدأ وخبر الأصل أن يكون المبتدأ ها؟ معرفة والخبر نكرة يقال مثلا الطالب مجتهد الطالب مجتهد الطالب مبتدى وهو معرفة مجتهد خبر وهو نكر يقول علماء اللغة إذا عرف الجزئين معا يعني إذا عرف المبتدى وعرف معه الخبر ها فذلك يفيد ماذا؟ الحاصر يفيد الحاصر ونحن يعني نجد يعني في هذه الجملة النبوية قد عرف فيها ماذا الجزآن فقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة والدعاء يعني مبتدأ والعبادة, والعبادة خبر الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة الحج عرف. يعني كأنه يعني حصر كل الحج في عرفة والحج طبعا معرفة معرف بألو معرف بماذا بالعالمية لأنه علم على مكان معين فهو معرف أيضا فكأنه حصر الحج في عرفة وهذا يدل على أن عرفة يعني والوقوف بها يعد من أعظم أركان الحج وهكذا أيضا لما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة فهمنا بأن الدعاء من أعظم العبادات التي تصرف لله تبارك وتعالى ولهذا جاء في بعض الآيات القرآنية التعبير بالعبادة عن الدعاء كما في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي تأملوا يعني في أول آية أمر بماذا بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ثم قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادة أي عن دعاء فعبر بالدعاء بالعبادة عن الدعاء فدل ذلك أيضا على أن الدعاء هو العبادة إذن فالدعاء هو من أعظم العبادات التي تصرف لله تبارك وتعالى ولهذا المؤلف رحمه الله حرص على أن يمثل يعني بها للعبادات فقال رحمه الله فالدعاء عبادة أمر الله بها فمن دعا الله وحده فهو موحد ومن دعا غير الله فقد أشرك قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإن تئذ من الظالمين والمراد بالظلم هنا ماذا الشرك المراد بالظلم هنا الشرك كما في قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لبرهان له به والبرهان هنا هو ماذا؟ الحجة والدليل ومن يدعو مع الله إلها آخر لبرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون متأمل كيف حكمت الآية على من دعا غير الله تبارك وتعالى بالكفر ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فسمى الله تبارك وتعالى من يدعو غيره سماه كافرا فدل ذلك على أن الدعاء عبادة ولابد أن تصرف لله ومن صرفها لغير الله فهو كافر والعياذ بالله وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فلا تدعوا مع الله أحدا متأمل أن أحدا كلمة أه أه نكرة في سياق, في سياق النهي نكرة في سياق النهي فتفيد ماذا العموم فلا يجوز للانسان ان يدعو ماذا احدا الا الله وانه لما قام عبد الله وانه لما قام عبد الله يدعوه وعبد الله المقصود به في هذه الاية هو محمد عليه الصلاة والسلام وانه لما قام عبد الله وهو محمد عليه الصلاة والسلام يدعوه اي يدعو الله تعالى ويعبده ويطيعه كادوا يكونون عليه لبدا والضمير في كادوا ويكونون يعود على الجن يعود على الـ الـ الـ الـ الجن يعود على الجن وقوله تعالى لبدا أي مجتمعين متراكمين ومعنى الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما قام يعني يدعو الله تعالى ويقرأ القرآن يعني سارعت الجن سارعت الجن لاستماع إلى يعني هذا الكلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام إذا قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدى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 وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وهذا أيضا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للمشرك فمثل المشرك مثل المشرك كمثل إنسان يمد يده إلى ماء بعيد عنه يستحيل أن تبلغه يده القصير فيده قصير والماء بعيد عنه والماء بعيد عنه فهو يبسط كفيه لهذا الماء يبسط كفيه لهذا الماء ليتناول منه حتى يشرب منه ويدخله فاه ولكن ما هو ببالغه لقصر ماذا يديه ولبعد ماذا هذا الماء فهذا هو يعني مثل المشرك الذي يعبد غير الله تبارك وتعالى فهذا المشرك يعبد غير الله تبارك وتعالى رجاء منه من هذه الجهة التي يعبدها أن تجلب له ماذا نفعا أو تدفع عنه ضرا ولكن هيهات أن يحصل ذلك لأن هذا المعبود من دون الله تبارك وتعالى عبد فقير كالعابد تماما لا يستطيع أن يجلب له نفعا ولا أن يدفع عنه ماذا ذرا ولهذا يقول تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء هم أصلا يعني ضعفاء فقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحامد فأنت تدعو جهة لا يمكن أن تجلب لك نفعا ولا أن تدفع عنك ذرا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 والقطمير يا جماعة هو ماذا ها ها ها الغلاف الذي يكون على النواه كي تاكل تمره كي تنحي النواه تلقاها مغلف بغلاف يعني ابيض شفاف هذا هو القطمير وهو يعني شيء حقير جدا ومع ذلك اخبر الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء المدعوين من دون الله تبارك وتعالى لا يملكون حتى هذا الشيء الحقير لا يملكون حتى هذا الشيء الحقير قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إذن فلماذا يعني يلجأ الإنسان إلى دعاء من هذه حاله يعني لا يملك شيئا ولو شيئا حقير فلماذا يذهب الإنسان فيدعوا هؤلاء ويتركوا الله جل وعلا ويتركوا الله جل وعلا الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما إذا قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يعني تبرؤون منكم قال تعالى ولا ينبيك مثل خبير وهو الله تبارك وتعالى وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل أف رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هنك شفاة ضر أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله والحسب هو ماذا؟ الكافي فالله تبارك وتعالى هو حسب العبده وهو كافي وهو نصره وهو رزقه قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلق من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أثارة من علم إن كنتم صادقين يعني تأملوا يعني هذه الآية يعني نفت استحقاق هؤلاء المدعوين للدعاء والعبادة يعني نفته عنهم من جهتين قال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إذن نفت أولا الدليل العقلي نفت عنهم ماذا الدليل العقلي فهؤلاء الذين يدعون مع الله تبارك وتعالى آلهة أخرى ليس لهم دليل عقلي على فعلهم هذا فالعقل لا يدل على هذا لأن العقل يعني يقتضي أن الإنسان يلجأ إلى ماذا إلى يعني جهة يعني تخلق وترزق وتتصرف إلى غير ذلك وهؤلاء المدعوين من دون الله تبارك وتعالى لا يملكون شيئا كما سبق إذن فنفى عنهم أولا الدليل العقل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض هل خلقوا شيئا من هذه الأرض لم يخلقوا شيئا أم لهم شرك في السماوات يعني هل شاركوا الله تبارك وتعالى في خلق السماوات لم يشاركوا إذن فليس لهم شيء لا ولا مشاركة فنفى عنهم ماذا كما قلنا الدليل العقل ثم نفى عنهم ثانيا الدليل الشرعي يعني هل هناك دليل شرعي أمرهم بأن يدعو هؤلاء من دون الله ولهذا قال تعالى اتوني بكتاب يعني هل عندكم يعني كتاب أنزله الله تبارك وتعالى من السماء وأمركم فيه وحثكم فيه على أن تدعو هذه الآلهة من دون الله تبارك وتعالى اتوني بكتاب من قبل هذا او اثارا يعني هل عندكم اثار يعني علم ماثور عن الانبياء السابقين والرسل السابقين انهم يعني ارشدوكم الى هذا الشرك وهذا الفعل طبعا لا يوجد بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم يعني موروث عن السابقين إن كنتم صادقين يعني ان كنتم صادقين فهاتوا مثل هذه الأدلة والبراهين وأن لهم طبعا أن يأتوا بها ثم قال تعالى ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يعني هؤلاء الذين تعبدونهم يعني يوم القيامة سيعادونكم وسيتبرؤون منكم كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كفرين فالحاصل أن كل هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تدل على أن الدعاء عبادة لا يجوز أن تصرف هذه العبادة إلا لله تبارك وتعالى وأن من صرفها لغير الله تبارك وتعالى فإنه بذلك يوقع نفسه والعياذ بالله في الشرك الأكبر الذي يخرجه من ملة الإسلام قال المؤلف وثبت في السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وهذا الحديث طبعا يؤكد الآيات التي أوردها المؤلف سابقا وأنبه فقط على أن هذا الحديث روي بلفظ آخر وهو الدعاء مخ العبادة ولكن هذا اللفظ لا يصح من حيث الإسناد فالدعاء الحديث الصحيح هو بلفظ الدعاء هو العبادة وأما الدعاء مخ العبادة فليس بصحيح وإن كان معناه صحيحا يعني الدعاء مخ العبادة من حيث المعنى صحيح لأن كلمة مخ معناها ماذا لب العباد الدعاء مخ العبادة أي لبه وأسسها وهذا المعنى صحيح ولكن يعني هذا الحديث لا يجوز إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يصح عنه وليس كل معنى صحيح يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد يقول أي إنسان أي إنسان قد يقول كلاما صحيح فهل كل كلام صحيح ننسبه إلى النبي صلى الله عليه طبعا لا فلا ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت لدينا أنه فعلا قاله عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف بعد ذلك وهذا التوحيد توحيد الألوهية هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم. إذن فالخلاف بين الرسل وأممهم لم يكن في توحيد الروبوبيا لأن الكفار كما سبق كانوا يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة وإنما كانوا ينكرون ماذا؟ توحيد الألوهية إذا فقال وهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم وهو الذي أرسل الله الرسل من أجل بيانه والدعوة إليه وأنزل الكتب في تقريره وتوضيحه والاحتجاج له كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلى قومه إلا دعا قومه إلى هذا الأمر أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إذن جميع الرسل الذين بعثهم الله تبارك وتعالى دعوا أقوامهم إلى ماذا؟ إلى عبادة الله وتوحيده وترك الشرك. أو ترك الشرك به سبحانه وتعالى قال المؤلف وافتتح به الرسل دعوة قومهم إلى الله وافتتح به الرسل دعوة قومهم إلى الله فكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أو ما لكم من إله غيره ما لكم من إلهه لأن كلمة من إله يعني ما مو... يعني موضعها ماذا؟ الرفع يعني دخلت من هنا يعني من باب التوكيد يعني أصل الكلام ما لكم إله غيره هذا هو أصل الكلام ولهذا كلمة غيره جاءت منا مرفوع ما لكم من إله غيره قالها يعني هذه الجملة قالها نوح وهود وصالح وشعيب وكل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 بأيديكم وتمحيتونها بأيديكم وتخلقون إفكا يعني تختلقون يعني كذبا وإفكا يعني تختلقون بفعلكم هذا الكذب لأن فعلكم هذا يعني يوحي بأن هذه الأصنام وهذه الأوثان تستحق ماذا أن تعبد وهذا يعني افتراء وكذب إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا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 إني الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إذا فجميع الرسل الذين بعثهم الله تبارك وتعالى دعوا أقوامهم إلى ماذا إلى عبادة الله وتوحيده بل بدأ دعوتهم بهذا الأمر مع أن يعني هؤلاء الكفار والمشركين يعني كانوا يفعلون عدة معاصي يعني كان فيهم يعني الزنا واللواط والربا وغير ذلك ومع ذلك بدأوا دعوتهم بماذا؟ بدعوة هؤلاء إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك على المؤلف وليس للمشركين مستند في شركه يعني ليس للمشركين حجة في شركهم يعني فيما يفعلون لا من عقل صحيح ولا من نقل عن المرسلين لا من عقل صحيح يعني ليس لهم لا دليل عقلي ولا دليل أثري نقلي وهذا شرحناه آنفا قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون يعني اسأل الرسل الذين بعثهم الله تبارك وتعالى هل أنزل الله تبارك وتعالى عليهم أن الله تبارك وتعالى يعني له يعني شركاء يعبدون معه فطبعا من سألهم فسيكون الجواب حتما لا والمعنى أنه لا يوجد أحد من المرسلين دعا إلى عبادة آلهة مع الله بل كلهم من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونبه الله عز وجل إلى دليل عقلي يبطل شرك المشركين فقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة إذ لم يخلقوا شيئا ولم يكن لهم معاونة على خلق شيء وإنما الله وحده المتفرد بذلك فلما عبادتهم إذن؟ ثم نفى الله أن يكون للمشركين دليل من النقل عن الكتب المنزلة أو الرسل المرسلة فيما ذهبوا إليه من الشرك فبان أي ظهر ألا حبجة للمشركين مطلقا فكانوا من الخالدين في نار جهنم وبئس المصير ومما تقدم ومما تقدم يعني هذه يعني الكالخلاصة قال ومما تقدم يعلم أن هذا التوحيد هو أول الواجبات هذا التوحيد أي توحيد ماذا الألوهية وتوحيد العبادة ومما تقدم يعلم أن هذا التوحيد هو أول الواجبات هو أول الواجبات وأهم المهمات وهو الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه إذا هذا كل ما يتعلق بما ذكره المؤلف في هذا الباب مما يتعلق بتوحيد الألوهية وهو كما قلنا النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد القصد والطلب والله تعالى أعلم ونكتفي بهذا القدر وفيما بقي يعني من وقت يعني نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة هذا يسأل سؤال مهم يقول هل دعوة أحد المسؤولين وطلب منه تحقيق أمر كإيجاد عمل أو ما شبهه هل يعد شرك؟ وهل يعد ذلك شركا طبعا الدعاء الدعاء الذي نقول هو دعاء وعبادة ولا ولا يجوز أن يصرف إلا لله تبارك وتعالى به المقصود بذلك هو الدعاء المطلق يعني لا يجوز للإنسان أن يدعو دعاء مطلقا يسأل سؤالا مطلقا إلا من الله تبارك وتعالى فهذا الدعاء المطلق وهذا السؤال المطلق لكل الحاجات لا يكون إلا لله تبارك وتعالى وأما المخلوق العبد فيجوز لك أن تدعوه وأن تسأله بشرطين اثنين العبد المخلوق يجوز لك أن تدعوه وأن تطلب منه وأن تسأله بشرطين اثنين الشرط الأول أن يكون قادرا على فعل ما تطلبه منه أن يكون قادرا على فعل ما تطلبه منه والشرط الثاني أن يكون حاضرا لا غائبا أن يكون حاضرا لا غائبا فمثلا لو أن الإنسان مثلا وقع في بحر أو في نهر وأوشك على على الغرق وأوشك على الغرق فرأى إنسانا رأى إنسانا ظن بأنه قادر على أن ينجيه من هذه أو من الغرق فهل يجوز لك أن تدعوه قل يفلال تعال ساعدني ها يجوز ولا لا يجوز ولا لا جمع ونقول له شرك لازم تموت طبعا يجوز بلا بلا شك يجوز لماذا لأن هذا الشيء الذي تسأله من هذا الإنسان هو قادر عليه فهلا لا هو قادر على يعني يجد سباحة فهو قادر على ماذا على أن ينقذك من الغرق وعما الأشياء التي لا يقدر عليها الإنسان شخص مثلا يذهب إلى جهة من الجهاد يعني ولي من الأولياء ضريح من الأضرحة يقول يا فلان أسألك الجنة يا فلان أسألك الشفاء يا فلان أسألك أن ترفع عني هذا الهم وهذا الغم هذه أشياء هل يستطيعها الإنسان طبعا لا هذه أشياء لا يستطيعها إلا الله تبارك وتعالى. إذا ف الذي يجوز سؤاله من المخلوق هو كما قلنا يعني الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. فإذا سألت مخلوقا في شيء يقدر عليه فهذا أصلا لا علاقة له بالعبادة. هذا لا علاقة له ماذا بالعبادة. ثم أيضا كما قلنا من شروط جواز ذلك أن يكون هذا المدعو حاضرا ولهذا مثلا الإنسان لو وقع كما قلنا في بحر وأوشك على الغرق هل يجوز له أن يدعو وليا من الأولياء يقول يا سيد عبد القادر روح سلكني نقول سيد عبد القادر لو كان أمامك وكان يحسن السباحة لجاز لك أن تدعوه وأن تسأله وأما وهو غائب فلا يجوز ذلك لماذا؟ لأنه مدام غائبا لأنه مدام غائبا فدعائك له وسؤال وسؤالك له يدل على أن فيك اعتقادا في هذا الولي أنت تعتقد بأن هذا الولي يعني له تصرف لك كالبشر يعني له تصرف فوق طاقة البشر تتصرف في الله تبارك وتعالى، ولهذا فإذا دعوت هذا الغائب غير الحاضر فيعد أيضا شركا والعياذ بالله، إذن فدعاء غير الله تبارك وتعالى يجوز بهذين الشرطين، إذن الشرط الأول أن يكون هذا الولي ماذا قادرا على يعني فعل ما تطلبه منه. والشرط الثاني أن يكون حاضرا لا رائبا. وقت الأذان. ماذا مزفش؟ هل يمكن أن نقول كل مشرك كافر أو العكس؟ طبعا كل مشرك كافر وكل كافر مشرك نوعا يقول ما التوفيق بين حديث الشارب الخمر الذي قام في حقه مانع من لعنه وهو محبة الله ورسوله وبين القول بجواز لعن المعين كأن هذا اللأسائل يشير إلى كلامنا ذكرته في درس عمر احنا قلنا يعني يجوز ماذا يعني لعن المعين ولكن انا قلت أه؟ أه؟ هل قلت يجوز لعن المعين دائما أه؟ قلت لا لا يجوز لعن المعين دائما وهذا دليل من الأدلة طبعا يعني قد يمنع من لعن المعين لوجود ماذا مانع يمنع من لعني إذن فالمعين يعني لا يجوز لعنه دائما ولكن كان مستحقا لهذا اللعن ولا يوجد مانع يمنع من ذلك يقول هل صح حديث حذيفة في قصة تقريب الذباب للصنب أنا طبعا حديث حذيفة يعني ذكرته بصيغة التمريض قلت يروى وهذه الصيغة يعني فيها إشارة إلى أن يعني هذا الأثر يعني في إسناده يعني كلام ولكن دام أن معناه يعني صحيح دام أن معناه صحيح إذا لا مانع من الاستشهاد به فنحن طبعا نذكره ماذا استشهادا نستدلاله والإنسان لو أنه قرب إلى صنم ولو شيئا حقيرا فهذا شرك صح ولا لا هذا هو المقصود يقول وإن كان مكرها ما التوفيق بين ذلك نقول هذا الذي قرب هذا الذي قرب ذبابا لأجل ذلك الصنم ما دام أنك ذيفة يعني أخبارا بأن يعني ذلك الشخص يعني دخل النار فهذا يدل على أنه يعني فعل ذلك اه باعتقاد ايضا لا على أنه فعله بظاهره وقلبه منكر لذلك يعني هو لما سرعه قال لا املك شيئا قيل له قرب ولو ذبابا فقربه اذا يعني ظاهر يعني كلام حذيفة لأنه لم يقربه فقط على وجه الإكراه بل قربه ماذا يعني باعتقاد وتعظيما منه لذلك ماذا الصنب وإلا فلو قربه وقلبه, كاره لذلك لو قربه وقلبه كاره لذلك فهذا لا يعد مشرك كما قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكذب